اصدقائي المستمعين عبد العزيز محمود هذا الفنان الكبير الملحن والمطرب برضو من الناس اللي لقائنا بيهم تأخر أنا انا واحد من الناس اللي بيحبه جدا مش بس صوت عبد العزيز محمود وطريقته المتميزة لكن الحان كمان ليه نقول بقى نقول بيتميز بايه عبد العزيز محمود أولا هو من أصحاب النظرة المستشرفة المتمرد زي ما قلنا على زمان على منير مراد مثلاً. وزي ما بنقول على فوزي بدرجات متفاوتة طبعا ولكنه كان من أصحاب هذه النظرة من أصحاب الفكر اللي بيقول أنه المزيكا مفروض تبص لقدام مفروض تقدم دايما أشياء جديدة ودايما سابقه لوقتها معظم ألحان عبدالعليز محمود الحقيقة هتلاقوا فيها هذا أه... الرأي أه... أو هذا أه... الاعتقاد يعني نقدر نقول كده لو لو بصينا لاغاني عبد محمود هنلاقي فيها كتير قوي بيمثل أه... وجهه النظر دي يعني هتلاقوا مثلا أه... وحياه محبتك شوف شوف أه... أه... الدنيا انت وانا طمني طمني اغاني كتير قوي فيها ده فيها الغنوة القصيارة المكثفة اللي بصل قدام بتستفيد, ما في بتستفيد مما في الدنيا من ارتام وآلات ارتام وهو كان شاطر قوي في الكثير من آلات الأرتام ده فكره كان بيلعبها شخصيا أنا سجلت له غنوة مرة كان مسك فيها بيلعب الكباشة اللي هي عبارة عن قلبة الزلط أو المحشية رملة دي يعني بيهزوها يمين وشمال كان بيأذف تومبك ويسوى كذا يعني لوه لوه في في ألات الأرتام دي جدا. التجاه الثاني اللي كان بيشتغل فيه برضه عبد العزيز محمود هو الأغاني الشرقية الصفرفة زي مثلا يلي اللي شغلت الألب الخالي مثلا يعني وووبرضو له العديد والعديد من الأغاني في في ذه يعني. التجاه الثالث الأغاني الشعبية وطبعا كلنا فكرين منديل الحل كعبو محني يمو الملايا معطرة وغنوتنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي. الاتجاه الرابع برضو اللي اشتغل فيه سيد عبد العزيز محمود اغاني الفرانكو اراب طبعا فاكرين حسن يا حسن وفاكرين لوليتا وفاكرين لو اغاني كتير جدا برضو هنا كان سابق وقته وكان من اول الرواد اللي بدأ هذا اللون محاولين عن طريقه انهم يصلوا الى العالمية احنا النهاردة هنمسك جنوة من ألاز اغاني الشعبية الغنوة دي اسمها اصمر يا جميل اصمر يا جميل تأليف مرسي جميل عزيز مرسي جميل عزيز ده حدوته لوحده بقى وطبعا الحان وغناء عبد العزيز محمود تعالوا نسمع مرسي بيقول ايه وتفرجوا على شكل الكتابة يعني فرجة حقيقة اولا بي بيقول يصمر يا جميل يا ابو الخلاخيل يلي المنديل رح ياكل من حجبك حتى والنبي اتفرجوا بقى يصمر يا جميل ادي قفية قيل داخل البيت يابو يا الخلخيل كمان إيل يلي المنديل ادي ثالث إيل رح ياكل من حجبك حتى إذا ثلاث قفيات داخل البيت الواحد كلهم إيل ورا بعض ساعة ما بشوف ادي أول أوف يعني ساعة ما بشوف العود ملفوف ادي التانية اللي ما فيها كسوف شوفوا لومه دي لومه يعني يعني من هناك بقى مش من حته ثانيه يعني كنت تجري وراك حته بحته اذا ثلاثه كمان اوف وحته بحته ماشي ادي فورماية اتفرجوا على الشكل يصمر يا جميل اه يا سماره ادي اماره امتى اماره ادي التانية من السماء جايه ادي اختلاف يعني اول اختلاف عشان يعمل كوبليب فورم تاني يعني يا ابو الخلاخيل يلي كعابك ادي ابك فوقه بقابك ادي الثانية ورد في ميه يا ساتر يا رب شوفوا شوفوا الشكل كعابه فوقه بقابه ورد في ميه مش ممكن لانغماس في التربه المصريه بخفه الدم وبال بال... دي بالشكل ده يا ابو المنديل اويه في اويه ادي اويه يعني اخت يا اخويا سمي علي في خفه الدم كده بقى مفيش وهو يعني له أم... نقول ايه موسيف ولا هو مزعج ولا هو بياخدش الحياة العام ولا حاجة خالص اهو قدامنا بصوا كوبليت تاني ساعة ما بشوف العود طارح ادي قافية رح بفضل سارح ادي التانية قول يجي جمعة شوف قول يجي دي برضو اتفرق. الكلام اللي بنقوله ده يا اخواننا في اخر الاربعينات شوفوا شكل الحرفية ايه العود ملفوف حته لفه ادي قفه يعني على روح خفه زي الشمع طبعا زي الشمع ده مزنق يعني, يعني هو عايز يقول انها حاجة قد كده خفيفه يعني لو ما فيها كسوف كنت اندهلك لك قدام اهلك لولا السمعه مش عايز اعمل لك سمعه مش ممكن مش ممكن جمال كده ما فيش على فكره على سيره حكايه يليك عابك فوق وابابك دي كان عندنا قريب من بيتنا في اسكندريه كان في زمان يعني كان في واحد بتاع كازوزة كان اسمه عم احمد وكان يا ربي صوته بالظبط زي عبد العزيز محمود كان بي بيموت فيه وبيغني له كل اغانيه ويجي عند اسمر يا جميل دي ويقول ايه يا يا جميل يالك عابك كعابك فوق بؤباك ورد في ما أقف اتجمد ايه بؤباك دي سمعنا يعني ليه ليه بؤبا اا واحنا <تصفيق> وإحنا في المدرسة اكتشفت تخريج ثالث لكلمة الأبقاب دي يعني عم أحمد قال بؤباء واحنا كلنا كنا بنقول أبقاب فكان عندنا إحدى المسؤولات عن العنابر في المدرسة كانت تقول البوبقاب مش عارف ليه الناس مختلفة على نطق كلمة بوبقاب دي عامله زي مستشفى ومشتشفى والشمس والشمش والسمس كده في, في بعض الأشياء اللي, اللي اختلفت العمال المصرية في تقريرها نرجع تاني للأصنر يا جميل ونلاقي من أولها بقى الطبله الجميلة الإقاع بتاعنا الوحدة ونص الحل وتمتمتأتم احنا بياتي نوا يعني بياتي من درجة الصول اللحن يتحفظ في لحظة فيوش حاجة أبدا مش سهلة ومش وصلة للقلب ولو خطة لحن لو خطته يا أسمر يا جميل يا أبو للمنديل راح ياكل من حجبك حت وقف على الصول على درجة البيات ساعة ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كسوف كنت أجري وراك حتة بحت نزل درجة تحت الدرجة دي بتوجع وجع يا ساتر فعلا شيء جميل وشكله زي الفولكلورات اللي سمعناها من الأمهات ومن الجدات إلى آخره. شكله مسقي. اللحن مسقي. الكرال طبعا بيقول عيني يا عيني يا عيني وما ينزل الدرجة يقول عيني يا عيني يا عيني ورده بينزلوا نفس الدرجة. في نظام وشكل ضابط لللحن كله. الكوبلهات برضه بنفس الشكل برضه عامل تنظيم للكبليه تنظيم لللحن بتاعه وبيقفل عن طريق مقام القرج غار اللي هو مقام لصيق بالبياتي ويرجع اللي هم لولا السمعة وإلى آخره الأفلات بتاعه الكبليه بتاعه لحن شعبي مصري شديد الجمال شخصية عبد العزيز محمود شخصية مختلفة عن كل الشخصيات ما بيقلبش حد له طابعه الخاص وله شكله الغنائي اللي اتعرف هو بيه وفعلا حقيقي جميل قوي اصدقائي المستمعين يثمر يا جميل مرسي جميل عزيز عبد العزيز محمود يا كل من حجبك حيتي عيني عيني يا عيني سيت ما بشوفك لا ود ما فيها كسو كنت تجري وراك حتاب حيتي عيني يا عيني يا عيني يا يا جميله ابو الخلخيل اللي يا من حجبك حيثي عيني يا عيني ما بشوف نوت ملفو لو ما فيها كسوف كنت أجري وراك حتى بحيثي عيني يا عيني يا عيني يا جميل ورد في مياه ورد في مياه يصمر يا جميل آيات أمارة إنت أمارة من السماء جاية من السماء جاية يا أبو الخلاخي لألك أعابك مقوب آبك ورد في يا أخو يا دخت يا أخو يا سمع عليه سمع عليه سمع عليه خلال المنديل رح ياكل من حبك حياتي عيني يا عيني ساعة ما بشوف العود ما يوم فيها كسوف كنت أجري وراك حتى بحياتي ماري يا جميلة ابو الخلخيل اللي راح ياكل من حجبك عيني يا عيني يا عيني بشوف لا كنت أجري وراك عيني, يا عيني ما بشوف لو صاره أفضل سارة وليجي جو ماله وليجي جو ماله من عود ملفه على روح خف زي الشماع زي الشماع عاد ما بشوف لو صاره أفضل سارة كنت ندى أهلك قدام أهلك لولا السمع لولا السمع لولا السمع